أ ت م م لنا نورنا واغفر لنا إ ن ك على كل شيء قدير نادانا الله فقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أ و ل ئ ك هم الفاسقون ونادانا ل ل ه جل وعلا وقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون ونادان الله جل وعلا وقال وتوبوا المؤمنون تفلحون ونادان وعلا الله الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ونادان الله جل وعلا فقال جل إلى لعلكم جل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 وكان ك ع ل ي م رقيبا و ق ا ل ا ل ل ه عز و ج ل يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ي س خ ر ق و م من قوم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 ف أ و ل ئ ك هم الظالمون ونادانا الله جل وعلا وقال يا ايها الذين آ م ن و ا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 واتقوا الله واتقوا الله ان الله تواب رحيم كل هذه النداءات م ن من, من الله لمن لي ولك فكم اعرضنا عن نداءات الله